بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد كبجم تتبلي ونكيا درسي تيناتا ويا را آيا نترى برنو آيا لبتقو في دي وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وإذ يرفع جتش ويتألفو لدبطه إبراهيم نبي الله إبراهيم القواعد جلاب من البيت بيت الحرام الرائع جارو الأفتسان جلقبا وإسماعيل إسماعيل الليء والقرجارني أبا إبراهيمين ربنا تقبل منا حالا يا رب نرّك إبلي جلآني إنك أنت السميع العليم يا رب أتاجي أوان تجنه بيك هذا ليه جيكن نرّك إبلي جلآرب إنك أتاج القبر ربنا وجعلنا مسلمين لك يا رب نمسّي في إسلامته نغري نموان تجت جلدي منغري ومن ذريتنا إلمانت إن نرى ليه أمة مسلمة لك توتست أمانت توتس جلمس كمتنوف قري وأرنا مناسكنا وتب علينا وأرنا نقرسي مناسكنا عبادات إن أكت قرن وتب علينا يا ربي نرت إنك أنت التواب الرحيم اتتوبا قيبلا رحمتنا ما قداد آجرا ربنا يا ربك وبعث فيهم إسان كيستة إرغي رسولا منهم إرغما إسان الراته كما قوس إساني نبي محمد قالتها في جران يشجو يتلو عليهم آياتك كآيات إسان الراتك رو ويعلمهم الكتاب والحكمة كإسان برسيث قرآننا في حديثه حكمان نستيت حديثا كتابني قرآنا ويزكيهم كيسان قل قل ليس شرك في أمر ببدايرة إنك أنت العزيز الحكيم يا ربي أتي العزيز هنجبتاه الحكيم أجي سوأن هندا بق أيملتك يا داعرني ربي قرئا ربي إثاني أواتيجر إرجما محمد إل إرجي في جرة ومن يرغب نمني جبون جرا يوكانم نغرا غل جرا جبيه ام ملتي ابراهيم امنتي نبي الله ابراهيم ما ربي سنرا الا من سفح نفسه نملبو في جووم سمله نمني نمبو جووم في جووم سون دنده ابدا يونا مك جبله لبو في كجبون دنده قن امو كملبو في ولقد استفيناه في الدنيا إبراهيم كان في لن يجر جروا دنياته وإنه في الآخرة لمن الصالحين إني آخرات والرصالح توتا إرى إذ قال له ربه أسلم ويت رب إسان جد يا إبراهيم أسلم إسلامه يجر قال إبراهيم نجد أسلمت لرب العالمين أججمه يوقاني هركك أن ربي عالماتي فجأت إيه إسلامه إنس ووصى بها إبراهيم بنيه إبراهيم إسلام ماتنا ندام إلمان ساته وصى يججون دام جججو لا دا بنيه جججون إلمان ساته ويعقوب يعقوب الليل آمن إسلام ماتنا ما الجأني يا يا تو إن الله الصفاء ربي في لكم إِثْنَيْ فِي الدِّينِ آمَنْتِ إِسْلَامَاتَنَا فَلَا تَمُوتُنَّ أَقَّن إلا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا إِسْلَامَاتَ تَمَلِ إِسْلَامُ مَرَّت تَمَلِ قَنْدُونَ جَدَنِي دَامَنِف أم كُنْتُمْ شُهَدَاءَ يَا جَرَّ يَهُودَا إِذِن أُخْتَاجِرْتَنِي إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ وَإِذْ يَعْقُوبُ تَدُوتُ دُفْتَ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تعبدون من بعدي ويتألمان ثا ولتقي به يا إلمنكم يوأني ثم بردو إمال قبر نجده ويتأني قالوا إلما نثاث نجرا نعبد إلهك وإله آباءك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد نتني قبر قوفتك قوفت أبوتك هي إبراهيم إسحاق في إسماعيل ف إله واحدة قوفت تكنت ونحن له مسلمون نتي غوفتاساني في مساكمه لا إسلام يودع جدا أما سرعته انتوان اسلام اسلام ججاد إسلام ودبتا جدا جدا تقوش وان كرستان جدا سرعت نقر يهودا جل ويوكا ابوزا جدا انتوان مسلمون مسلمون جدا جدا كانت امنتين جالتامتون تنبيون ربي الله إراجراتا امنتين اسلامات واسرر تلك أمة قد خلت تورت ستهم يا محمد تتدر عن دبرت لها ما قصبت وانو ارى قتة ولكم ما قصبتم اسن الله وان ولا تسألون هن قافتمتن عما كانوا يعملون وان اسان هجتنران قافتمتن تسن مرة قافتمتن تسن ما تلفتنا ججورا ربي ورى سينا انبيون ربيهم دنو مسلمتو تجچو بيكي قرائساني هردف ربنها تاززو وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله